استاذ الشيخ حاتم محمد علي الغياني المستشفى القديم فاتي مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم سجل الشيخ احمد الديات كثيره جمال السادات ولا يقدر ان يحكم والله ربنا كل خير ورانا شروعنا خباشه والله we'll انكم <laughs> <laughs> الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صفى نبينا من سائر البرية وجعله شجرة الأصل النورانية وواحد المراتب العلية وأفضل العوالم الخلقية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الذين ذرجت الأنبياء تحت لوائه فهم منه وإليه يستمدون من رببه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسائر أهل الللة الإسلامية إخوة الإيمان وأحبة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهنيئا لنا جميعا بعيد ذكرى الملاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فميلاده صلى الله عليه وسلم ميلاد هدى ونور ولد الهدى فالكائنا تضياء وفرو الزمان تبسم وتناء قد من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع ربوانه السلام ويقريهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المرسقين وميلادهم صلى الله عليه وسلم ميلاد عظم وفضل وخير ورحمة وما أرسلناه إلا رحمة للعالمين وهو من بعد ذلك ميلادته ميلاده بلا ميلاد امه حريره امه وخرج من الناس تامه بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله والحديث عن المصفى صلى الله عليه وسلم حديث عن الكمال البشري مجسدة والصمو الأخلاقي مشهود ومن بعد ذلك وبدأ الوقت حديث عن عطاء الإنسان حين يتصل بربه فيعوذ مركزا للحياة كل الحياة يغضب حركتها ويوجه دفتها وفقا لمنهج الله القويم وصراطه المستقيم والاحتفال بذكرى بلاده بهذا المفهوم يضم في أطوائه معالم الهدى ومنرات الرشاد ويستعيد فيه المسلم تلك الصورة والمواقف الكريمة والإنجازات العظيمة لسيب البشرية بجمعها وهي مواقف وإنجازات وصور قليل وجهير بها عليك. أن تدفت الأفئلة وتضمن القلوب وتشرح الصدور على منفل النوم وأنه عليه وبهذا تتفق مقاطب احياء ذكرى ميلاده مع مقاطب كتاب الله في موضوع القصص فكتاب الله عز وجل من مواضعه موضوع القصص قصص من سبقنا من الانبياء والمرسلين وسائل عباد الله الصالحين ولقد قال ربنا في سورة الهود بعد ان قص علينا قصص عدد من الانبياء الكرام قال موجها خبابه لعبده ونبيه سيدنا محمد ولنا الجمعين قال ربنا وكلا نقص عليك من انبائي الرسل ما نسبت به فؤادك وَجَاءَكَ فِي هَذِي الْحَقُّ وَمَرْعِظَةٌ وَذِكْرَى للمؤمنين وقال عزا من قائل في الصورة التي تأتي صورة هود وهي صورة يوسف بعد أن قص علينا تلك قصة الشيخ الرائعة قصّلة عن نبي الله يوسف قال في ختامها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثه صار ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لطوم يؤمنون وذلت هذه الآيات أن ذكر الأنبياء والمرسلين من شأنها أن تثبت الأفدة وتطنقن القلوب وتحدي وينزل بسببها الرحمات وتكون ذكرى وموعظا للمؤمنين ومنهم ومن, ومن انتجاب المقاصب واتفاقها مقصد احياء ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم ومقصد القصص في كتاب الله ان ما واتفقا وهذا الانتجام والاتفاق يقوم دليلا واضحا على مشروعية هذا العمل وقد اعتمد العلماء من ظلم اعتمدوا من الأديلة الكثيرة على مشروعية وجواز بذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم وذكروا ما جاء في صحيح مسلم من قول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم ربا على من سأله عن سرد قيامه يوم, يوم الاثنين قال مليما ذاك يوم مولدت فيه وأنذل علي فيه فهو صلى الله عليه وسلم بقيامه لهذا اليوم المبارك الذي بردت فيه صورته وطلعته البهية في أول يوم من أيام عمره المبارك في هذه الدنيا ومناسبة الأخرى بعد أن بلغ الأربعين من عمره بدء نجول عليه حتى من المناسبتان يحيي لكراهما ويخلده بقيام اليوم الذي تمت فيه حاجان المناسبتان فميلاده صلى الله عليه وسلم قد اشبع العلماء فيه القول وذكروا من اخبار ميلاده واقوال مشاته وسيرته المباركه العطره الكثير المفيد وحديثي معكم سيكون حول نزول الوحي عليه وهي المناسبة الثانية التي حواها يوم الاثنين المبارك والتي من اجلها ومن اجل قرور فرعته صلى الله عليه وسلم خلد ذكراتين المناسبتين بصيام هذا اليوم نبينا صلى الله عليه وسلم فبدء الوحي عليه صلى الله عليه وسلم يعتبره العلماء ميلادا له في السماء فقد كان بذء الوحي عليه مميزا له من حيث انه صلى الله عليه وسلم بشر وقد قال الله له عز وجل قل إنما أنا بشر مثلك يوحى إلي فالوحي هو الذي يميزه صلى الله عليه وسلم ويجعله بشرا لا كالبشر بل هو كليقوب بين الحجر وما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من وحي السماء يمكن أن نجبله كما جمله القرآن ويخصه في سلماته وقد قال ربنا عز وجل وتمت سلمة ربك صدقا وعلا لا مبجل لسلماته فلقص ما ندل عليه من وحي كريم في كلمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب والأحكام ويكاد ينحصر موضوع الوحي في شيئين هما التوحيد والتقوى ويؤيل هذا الفهم ما جاء من فول الله عز وجل في سورة النحو ينزل الملائفة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أندروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فانحفر موضوع الوحي مهمة الرسالات في الترشيد والتقوى الترشيد في تلمة لا إله إلا الله والتقوى أن أنذروا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاتقم وقد ضم التقوى إلى الكلمة بقوله جل وعلا كلمة التقوى في وصف وصف به نبيه وأصحابه الكرام من المؤمنين الأولين في سورة الفتح فقال جل من قائد فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وليزيد من البيان والتوضيح لشيء لهذه الحقيقه ضرب الله لها مثلا في سوره ابراهيم فقال الم تر ضرب الله مثلا كلمة طيبا كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تعطي وكلها للحيين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعنهم يتذفعون فلمزيد من البيان والتوضيح للمعنى الإدمالي والموضوع الكلي لوحي الرسالات السماوية وضرب الله هذا المثل في سورة إبراهيم وشبه كلمة التوشيد وكلمة الكهوة والكلمة الطيبة شبهها بشجرة أصلها ثابت في أرض القلوب وفرها في السماء تؤتي أبنها كل حين ففأنما مثل الإسلام إن الدين عند الله الإسلام بشجرة أصلها كلمة لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم من بعد ذلك فروعها المتمثلة في بقية أركان الإسلام من إقامة الصلاة وإتاء الزفاة وصوم رمضان وحب بيت الله الحرام وغير ذلك من سائل الأعمال الصالحات والقربات من البهاد في سبيل الله وبر الوالدين وفي اسم مع الأنام والذكر المدام والليل المقام والاهتمام ما هو الأولى على الدوام كل ذلك فروع لهذا الأصل المبارك وهي شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشجرة لها دماغ و أفضل ثمارها هي المحبة محبة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة و أسلق تسليم ولا غروة أن تكون شجرة الإيمان ذات الفروع الممتذة إلى السماء من تلك الكلمة المباركة إليه يصعب الكلمة الطيب والعمل الصالح يطعه لا غروة ولا غرابة ولا عجبة أن تكون أينعوا أطيب تمارها المحبة والود فقد قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا المعنى بسورة مريم إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدى فصارت المحبة هي العلامة والآية على صحة الإيمان حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أدمعيه فصارت المحبة شرطا لصحة الإيمان ولأن الشجرة المورقة المزدهرة التي تنبط على أرض خصبة طيبة فإن رعاية من صاحبها لابد لها أن تتمر ثمرة ترتفع لمستوى العناية والاهتمام والاهتمان بها فكانت المحبة في قلوب المؤمنين لرسول الله تتفاوت بقدر اهتمانهم بشيء هذه بكل الشجرة المباركة التي أصلها ثابتا في أرض علوب المؤمنين فمحبة رسم الله صلى الله عليه وسلم تتناسب قرضيا مع الإيمان فكلما اجدهر الإيمان هو قوية قلب الإنسان كلما كانت محبته للحبيب المصدر صلى الله عليه وسلم أطيب وأينع وأمسع وأصدق ومعروف أن كل من آمن بالله وبرسول الله لا شك أن له حظ من المحبة ولولا محبته لما وفق إلى الإيمان أصلا ولكن هذه المحبة يتفاوت ويتفاضل أهلها تفاوتا وتفاضلا كبيرا فمن الناس من المؤمنين متفاضوا بتحضن الاورع المحبب له صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان حظه ادنى وهم يستعرقون كشهواتهم ان المحبون غير ذلك أن القن وهو اداه وجارحة المحبه إذا انشغل بشيء ما شغل عما سواه فالذين يستغرقون في الشهوات يستغرقون في الشهوات ويستعدون بالغفلات يعودون إلى شر المحبة أحيانا ويريبون عنها أحيانا فترة ولكن كلما استطاع المؤمن ان ينفقر على شهواته ويكثر من ذكر ربه ويلهد بذكر الحبيب المصفى صلى الله عليه وسلم كلما قولت محبته في قلبه للحبيب المصفى صلى الله عليه وسلم وكان اوفر حظا فلذلك جعل الله عز وجل علامة صدق المحبة الطاع فنجل وقنا للشأنه في صورة النساء وفي الآية التي بشر بها الوحبين بشرهم بمعيتي من أحفوهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عبر عن حفظهم بالطاع قال ج شأن ومنش وصولاًمنثَ الله وغصول فأولائها المَّين أن عمل الله عليه من النبيين والصدينين والشداء والصالشين وحس أولائك ويق ذلك الفضّ من الله وَوقكر بالله يعمة فصبحان الله عضر عن يحلة بصطاع. لا, بم... لا بوسط المحبة مع أن الآية ما تعلمون جاءت وسبب نزولها وسبب نزولها ما تكرر من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان كأمتال مولى رسول الله توبان وعبد الله بن زيد الأنصار وغيوه تكرر مجيء من نبي عليه أبو الصلاة وأسهل الإسليم يعلمه الغم والهم من شيء تذكرون وهو أنهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة كانوا في مقام أدنى والنبي الكريم الذي يحبونه ولا يطيقون ولا يسبرون على يده يكون في المقامات العليا من مقامات النبيين أو المرسلين فلذلك لا يتلسل لهم أو فأصابهم غم وهم حتى أنه هو أن توبان هذا تغير لو نوجهه من شدة الهن والغن في هذا الأمر لأنه كان صادقا محفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطير الصبر عنه فلما سأله المصفى صلى الله عليه وسلم عن سبب تغير لوموته قال يا رسول الله ليس بي مرض ولا وجع ولكني تذكرت يوم القيامة وأنك في الجنة تكون في مراكب الأنبياء والمؤسلين وأنا إذا دخلت في الجنة أكون في مقام أدنى ولا يجريس لي رؤيتك فهاممت وأصابني الهم وغم كيف لي رؤياك في الآخرة وبيننا وبينك ضمن شاشع وتكرر هذا الثلاث من عبد الله من ذيه الأنصاري ومن غيره جمع رسيل من صحابة الكرام فنزلت آية سورة النساء تبشرهم ورقوا بالله عز وجل ومن يطئ الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفض من الله وكفى بالله عليما حتى أنه بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ذلك السائل يسأله متى الساعة وقال له ماذا أعددت لها؟ قال لم أعد لها كبير شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال له النبي المرء مع من أحبه وفرح الصحابة بهذه البشارة فرحا عظيما فهذه المعية التي هي بشارة الله للمشدين الصادقين جاءت بشاره فيه بشيء من لا بواسطه الحب الذي حقق به حتى يعلم يعلم الناس ان الميزان ومحيار المحبه التي يمكن للانسان ان يستخدمها لمعرفه حقيقه الكون حقيقه محبته وصف المحبته لرسول الله صلى فقال وَمَنْ يُبْئِ اللَّهَ وَالْرَسُولِهِ وسبحان الله جاء في السياق معنى الطاعة الآيات السابقة لها وصل جديد لنوعية التي تقف مرهاناً وشاهداً على محبة صاحبها ليطول بالمعية مش أي طاعة فجاء بنفس الصورة في الآيات لها ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كثيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيهم ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اغتلوا أنفسكم أو اخروا من ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تهديجا وإذا لآخناهم من الذين أجرا عظيما ولهديناهم صراقا مستقيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعموا يوعظ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رتيقا ذلك الطب من الله وكفى الله العليم إذا تدبطتم هذه الآيات سيامها وسباغها عرضتم الميزان والمعيان لحقيقة المحبة وصفها حتى تتفقنوه وتعيد غائبه في نفوس أم وتتأهلون للمحبة الصادرة التي تعطي صاحبها بشارة المئية ففي هذه الآيات حددت هذه الآيات وصفا لسور الطاعة الطاعة ممزودة بمحبة ونشاط وانشراح ليس به تبرم ولا كراهية فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شِرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يُبِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا إِسْلِيمًا هذه الآية أخرجت المناسبين من أول لحظة ذلك أنهم لا يأتون الصناعة إلا وهم قسالة ولا ينفقون إلا وهم قاربون فخرجوا في وصف الطاعة الدقيق هذا الطاعة الممجودة بالمحبة والنشاف والإشراح والهمة خرجوا بهذا الوصف الدقيق خرج الطاعتهم عن تؤهيرهم للمحبة لأنه لا يجتمع نفاقهم ومحبة في قلبهم, في قلبهم أما الآية التي تريها ألوها بلال ولو أنا كتبنا عليهم هل اغتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديالهم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعبون به لكان خيرا لهم أشد تدبيتا وإذن لآتيناهم من لذن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا دي طبعا لأن الإنسان يضيع طاعة مطلقة حتى إذا طلب منه محبوبه أن يقتل نفسه ويخرج من ذاله ووطنه وأهله يفعل لأهل بلاه لكن يا جماعه عشان نشرح لنا معنى القطيع والان هي حقيقه ان الانسان يواجه حقيقه عداكي شوف للتعامل مع هذه الصدق وامانه عشان ما تضع محبه الانسان يوقع علينا الشيطان قطعه اثمان قطعه بهذه الارقام الدقيقه اللي هي القطاع الفوري لمن طلبه الفوري يشهد له حديث ابي نعمه حديث معل عن ابي سعيد, من المعلم, أبي سعيد, من المعلم, أبي سعيد من المعلم من الصحابه كان يصلي في المسجد فناداه الرسول عليه الصلاه والسلام فلم يجيء بان النبي حتى اكمل صلاته فساله النبي لماذا لم تجني قال كنت اصلي فعادره النبي صلى الله عليه وسلم قل له ألم الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إلا دعاكم لما يحيظون لفع فرات فمن هنا استفاد العلماء على أن باعته صلى الله عليه وسلم ليست على التراحي إنما هي باعة فورية وآيتي النساء باعة ممجودا من المحبة والنشاط والإنشراح وعدم الطبيب ما بمجنة له. ولا في تراحية فما يفعل المناحقون وباعة مطبقا حتى لو قلب الإنسان أن يكديه بنفسه وأهله وماله وأداره وعياله وطنه يقف على ذلك هذه الطعب هذه المعصفات فاد بها من المؤمنين فعلا جد ما من المحبين الصادقين فادوا بها محبة وعزمة وشيء ان يجمع اترك يا محبه وعنا ما بين الطرفين في ان هم الذين تنو في افضله مثل يعني خضاب وبين نعيم فالذي قال له اعني ان يكون النبي في مكانك وانت في اهلك وغيرهم كثيرين ابتلوا فصبروا حتى ماتوا بشجاعة نادرة وفي غيرهم ابتلوا ولكنهم لو ابتلوا لقاموا بالامر وقفوا على الوجه المطلوب وأحيانا يكون في أشياء دون ذلك الإنسان يحاولها محبة وعزمة ولكن لأن الإنسان منذ أبين هذا فنسي ولم نجد له علم ويقوم ولكن الله يعلم السفة علمه رغم ما يصيبه من وقعات في جولات وعشان كده في نهايه الايه قال لا اذا من الله وكفى بالله علما لانه مساله اضطاع بهذه المواصفات محبة وعزمة وليس فعلا جزمة الإنسان نفسها بعضها عشان يقول وكفى بالله عليما فمن علم الله في قلبه صدف عزمه ومحبته للوفاء بالطاعة لرسول الله على هذه المواصفات كان في بشارة مائية وإن من يفعل ذلك أما لا يحكسون أنفسهم بالطبع بهذه المواصفات ويكونوا السارقين في شهواتهم محبوبين بغفلاتهم لا شك أنهم يصبهم بسبب الإيمان لأن الإيمان نفسه ما جاء إلا عن محبه ولأن المولى عز يوم القيامة يأمر الملائكة بأن يخرجوا من النار كل من كان في قلبه ذرة أو شعيرا من إيمان فيطهرون في نهر الحياة ثم من بعد ذلك يطولون ثم بعد الجنة ثم بعد ذلك يطولون بمعي على مستوى ما هم عليه لأنه طبعا جماعة لا يعني لا يستوي أفا من كان مؤمين كمن كان فاشفهم لا يسوم أم لجعل الذين آمنوا وعملوا صالحاتي سواء محياء ومماتهم أم لجعل الذين آمنوا وعملوا صالحاتي كالنوسيلين في الأرض أم لجعله التقينة أم ان حب الذين يتقوا سيعد لهم جنات مقلدين امنوا وعملوا الصالحات فاما حياهم وماتهم فاما يحكمون هذا قال رب سلام عليكم في التفاضل وكل منهم مثل من من لا اله الا الله ولا حظ بمحبه رسول الله ولهم انتفاع في الدنيا وفي الاخره من ذراي هذه المحبه ومن على حديد لكن لديها لهم هيمه عشان يفوزوا بحظ أوثر في دائرة المحبة لابد أن يقوم هذه المعاني في مواصفة طاعة المطورة حتى يتحققوا بشبط المحبة الثالثة اعتقاد انه اعظم المحروقات و على الله و ثانيها الميل القنبي و على النشي و محموباتها المعنيين يجب اجتماعهما حتى تكتمل صورة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و حيث اعتقاد عظميته صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت بالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله فهو صلى الله عليه وسلم قال محدثا عن نسيه ألا وإني حبيب الله ولا فقر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فقر وأنا أول من يحرق حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيها ومعي فطراء المؤمنين ولا تخذ وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا تخذ وهذه نصور صريحة وراضحة بأفضلية به المطلقة أما أفضليته في دائرة الأنبياء والمرسلين وهي أعلى دائرة فيكتف ما جاء فيها من قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من قلم الله ورفع بعضهم برجات وآدينا عيسى بن مريم الفينات وأيدناه بروح القدس ففي هذه الآية من سورة البقرة ذكر الله عز وجل ثلاثة من الأنبياء وواحد تلميحا اشارة اما الاثنين الذين ذكرهم تصريحا فهو موسى عليه السلام وفضله بانه الكريم وكلم الله موسى تقليما وعيسى روح الله الذي ايده بالمعجزات البينات من احياء الموت وابراء الاقمر والابرس ويجعله من الطين فحيأت في خير فينفق فيه فيكون في خيرا بإذن الله وأما الذي أشار إليه إبهاما لا تصريحا بقوله بعض من درجات هو نبينا عليه أرضه الصلاة وأسلام وقد قال العلماء ومنهم الإمام العلامة المختاري أن في إبهام في إبهامه مزيد فضل وفخن ومزيد علو قدر وكان الله يشهد قائلا بانه العلم الذي لا يحتاج إلى الاعلان عن اسمه والمتربي الذي لا يشربه لا يكتب في امره فرفع الله درجات في ذاته وفي اسمه والمعذات رفعى الدرجات بذاته حيث جعله نبيا من انبياء وقبل وجهه الوجه وما ارسلناك الا كارفته للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون قال العلماء فيها ولكن اكثر الناس لا يعلمون حتى من المؤمنين من المؤمنين لا يعلمون لطيفة ودقيقة في صلى الله عليه وسلم مرسل للناس كافة لأن الذي يعلمه الناس سائر الناس وأفضوهم يعلمون أنه مرسل للناس كافة منذ زمانه إلى يوم القيامة ولكن الآية تشير إلى الناس كافة فتسمل حتى الأنبياء السابقين له وذلك لا يلحمه إلا المتدبرون لكتاب الله الكريم فهناك في سورة آل عمران قول الله عز وجل وإن الله نتاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وشكمة ثم جاء رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال أخركم وأخلتم على ذلك مسرين قالوا أخرنا قالت واشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هذه الآية دلت على أنه صلى الله عليه وسلم نبي الأنبياء الذين سبقوه خريحة وراضحة فقوله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ الناس بشيرا إِسَوْيَرًا إِسَوْيَرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الهنسية الخطوية التي لا يعرفها إلا المتدبرون والمتأملون وحتى كونه رسول الملائف كما جاء بشعر الشيخ البره الى الزريبة هذه الحقيقة تشهد لها من امتداء الله قول الله عز وجل وما اغسلناك الا رحمة للعالمين والرحمة من معاني, من معاني الرحمة النبوة النبوة من معاني الرحمة أه؟ يعني معناه ما أرفضناك إلا نبيا للعالمين وكون النبوة من معاني الرحمة يشهد لها عبد الله عز وجل في سورة الزهر رذلنا على الكفار وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من صريتين عظيم قال ربنا رادا عليهم هم يقصنون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم طوض بعض درجات يتسخل بعضهم بعض فقرية ورحمة ربك خير مما يجمعون فوصف النبوة التي استكثرها قفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من قبيتين عرضين عن الطائف أو مقهر الزعم دائده في النبوة أو لبيع دائم مقهر دائم الطائف رب الله عليهم بقوله هم يصنون رحمة ربك وفي نهاية الآية ورحمة ربك خير مما يجمعون فدلت, فدلت هذه الآية على أن معاني الرحمة هو وكذلك في سورة مريم عند عند الله عز وجل خبر سيدنا موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا فصارت النبور مما عن الرحمة فلما النقل قول الله عز وجل في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني إلا نبيا للعالمين والعالمين يشمل كل ما سيوت الله عز وجل الملائكة وغيره فصح بذلك إشارة البرع رحمه الله رضي الله عنه رسول الإنس والجن والملائكة والعصر والكرسي والأقوى القنم وجميع الكائنات فهو سبب الهداية والمجل العظم والمظهر الأكمل والمعرف الأكبر لله عز وجل وأظهر الله عز وجل أنه لبي للأنبياء في الحياة الدنيا يوم أمهم في ليلة الإسراء جمع الله له الأنبياء كلهم فتقدم إماما لأمهم وهذا إغهار للطبو به صلى الله عليه وفي الآخرة كل الأنبياء تحت روائه يشيرون إليها أمر الشكاعة فهو صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد العظومياته مسألة مصرور منه والبرعي البرعي بمان هذه المرة وليس البرعي قال في المقارنة بين الثلاثة الذين ذكروا في كآية البطرة فرسل فضلنا بعض على بعض منهم من كلم الله ورفع بعض لأجاد وأتينا عيسى بن مريم الضينات وأيئناه من رجل قدس قال عمل مقارنة في شعبه الثلاثة دين قال وإن ذكه نبي يطول فالك الرجي عرشي مفتقرا لك رمي فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم دام شافاة موادنا وموسى خر مفسيا عليه وأحمد لم يكن يذير بهنا وإن قابلت لفظة لن تراني مما كذب الفؤاد فانت معنا وإن يقول كلم الأموات عيسى فإن الجدع حن لها وأمن شهوه دولا حضرها لقد <تصفح> <حدر> أخذ الشغل <الجلال. تصفح> نسمح شبين محافظه صغير رجل فالآية تنخيص <تصفح> <محفر> الآية فإعتقاد عظميةه مع المحافظين صحيح أما على النفس وعلى ما تهواه النفس ذا المعنى الثاني المكمل واللي هو مفدود حاليا مفدود عند كثير من الناس من المسلمين حتى اعطرنا نضاقا لقول الله عبدالله نحن عشر مسلمين يوشكوا الامم ان تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا او من قلة يوم الإرين يا رسول الله قال بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السير ينزع الله تبارك وتعالى المهابة من صدور عدوكم ويقذب في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت طبعا حبات اتبعات فحب النبي عليه الصلاة والسلام على الوجس الاكمل المفروض لا يكتمع مع من عمر فجبه بحب الدنيا. فلذلك يصيبه الوهن والبعض في محبته الى رصي الله يقاره ويبقى سنؤول حب سنؤول الدنيا ما مع محبتان يوتارك واتخبر <تصفيق> فإلا إذا قد يبعى إن شاء الله رب يجعلون إياكم خريجين في, م... في كل يأتي حد رسول الله صلى الله حتى نبلغ المقام الأسمى والمرتغ العظيمة والسامية كما حدثه صلى الله عليه وسلم والمرتغ السامية كما حدث النبي عليه وسلم. لا تكون إلا إذا فاد الإنسان بحب الله ورسول يحببكم الله لو ماذا تتحذبكم الله ريس على قزة من شئون من المجاهل والمقابدة والمثابرة وتدريج النفس على الطاعة حتى تأتي الطاعة بصورتها المشركة الحادقة فكثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من مكتبه الاخير وتخرج في كليه الطب فهذا المغادير بن عمرو المغادير بن عمرو صاحب المقاله الشهيره في بس الله لا نقول لك كما قالت بجانب إسرائيل إذهب أنت وربك فقادلا إنها هنا فعيدون لكن نقول لك إذهب أنت وربك فقادلا إنا معكم مقاتلون المغداب العمر هذا المغداب العمر ممن تخرجوا في كل حب عن رسول الله صلى الله ذلك لأن النبي عليه الصلاة خاطبه بقوله كيف نجل الله قالوا إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّكَ وَأَنْبَأَنِي أَنَّهُ يُشِبُّكَ ده المغدار من عمر الله كيف هو كلام جيباني؟ مش كلام عزيز المولى من عز عيائه يأمر نبيه بحب المغدار من عمره ويُنفئه أنه يُشبُّكَ هذي الرجال هذي الرجال هذي رجال هذي كان يعملني. لا لك ما وهذا معارض جبل الإمام العلماء يوم القيام أعلم الناس بالحلال والحرام النبي عليه الصلاة والمجهو يا معاذ والله يعني لا لأحبك فلا تجع أن تقول عقب كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه النتيجة المرجوة والنتيجة المرجوة هذه هذه النهاية والنهاية عاجلة كالعبارة على الإدراك معانيها ولا تتحقها الإشارة أن نهاية محبة المجال صلى الله عليه وسلم والسؤال الكاملة دي فلم يرفأ الله لا رباه حبيب القلب غاب عن كل قصيده هاني لما قدنا لحب حبيبه وخاضت غير اكرم نورني نعيم الى حد لديه مدد على عدد الامثال في كل مشهد ويا جماعه نرفع نحو القمم في محبه النبي صلى الله عليه وسلم ما نكتفي بمحبه الانسان و نقول ان النبي هو ما لشيء لازم الذكر الدين المحال ولا بد لما استاذ في حال علمي وتسارعي من جائب الاوراد والالكان وضع استحاسلا ووضع استحاسلا ان سعادتي اجابتي المعايد في مجل اسراني واسال ملكك بالقلب وقالبه وصلًا إليه وفي إباعين من جاهل فلابد أن نرفع الهمم ونصدق يعني ما, ما نرفع شعار, شعار فصدقناه وما صدقناه نصدق ونصدق في محبته صلى الله عليه وسلم متاح وما أمرنا الله بشيء يعني فيه حرج ولا نستطيع بلوغه وخاصة في جانب المحبة الآن بما أذر الطريق أذر الطريق لبلوغ الهمم فما فرح أخاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحهم الذي قال في لجائد السائل الماء مع من حبه لأنه في بعادل صلى الله عليه وسلم كانوا في المواقفات المطورة طاعة قولية ممزوجة بالمحبة القلبية وطاعة مطلقة كل شيء فلجائد فرحوا بهذه الدشارة ودخلوا كلهم كلهم دخلوا في معنى عز وجل ومن يطعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الزبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ربيعا والحديث حضر المحبة وشجرة المحبة وهو الإيمان حديث طويل لحجون أنا لو عدت أحكي فيه هولئك فما عشان ما أروم أقول أنا أنسك السلام براي ويتم وكويس هو وقفت أنا قلت مصوحة أولئك أبي لذا كما بخير فولد سباكم معي فعالي قبلهنا وإن شاء الله ينضغنا وإياكم المولى عز وجل حادق محبتنا أبي. اللهم قبلين بجهد إثمان لأنه أولاك المسابين ونضغن حبك وحب من يحبك حب عمل يقرد لحبك ودوام كترك والقيام لشبك والقبوعة لجالك وعظمك والاستقراط الطلب بجهورك ومعرفتك اللهم يناك تعلم سرنا وعدانيتنا قبل معرفتنا وتعلم حالاتنا تعطنا سؤلنا وتعلم Kõik on põhjad, kõik on, on, on, on, on, on, on. أصلا لشهادتين ولا تأخذنا لمشرحنا من السيئات للمشاهدة الرب إلهي صلى الله عليه وسلم وصلي له وسلم بارك عليه صلى الله عليه وسلم صلى من حمية حبه الضمان وليه الظواهر والباطم من العمي الواهر الظاهم أصنا يا ربي بالإيمان وأصنا لكل في يا ربي يا كريم يا وصوله يا ملنى ملنى من لنا إشتانه مرزنه منذع على هذا الحق الكريم والحجل العظيم في محبة النبي الكارين نسأل الله هذا من القبول والتوفيق والتأليم والاستمرار هذه السنة الحسنة إلى أن يرسى الله الأب ومن عليها ويلدقنا وإياهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في دنية وشفاعته ومعيته في الآخرة سبحانه ربي صلى الله عليه وسلم وسلامنا على المصدرين والحمد لله رب العالمين والله من أعزيم I'll let nobody get up. I'll let nobody بارك الله فيك مبارك الله على هذه الطامره قريب ما في <تصفيق> سليمان بارك لك يا اخي الله يبارك لك